و َ إ ِ ذ َ ا راك ََ الذين ََِّ كفروا ََُ يتخذونك ََََُِ إ ِ ل َّ ا هزوا ًُُ أ َ ه َ ذ َ ا الذي َِّ يذكر َُُْ الهتكم ََُِْ وهم َُ بذكر ِِِْ الرحمن ََِّْ هم ُ كافرون ََُِ ق ُ ل ق َ ا ل إ ِ ن س َ ا ن ُ من عجل َ س َ أ ُ ر ِ ي ك ُ م ْ آ ي َ ا ت ِ ي فلا ََ تستعجلون َََُِْْ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 قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افر لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حلقوه وانشروا الهتكم ان كنتم فاعلين